يا جنود الخلافة إذا وقفتم صوب طائرات أمريكا وحلفائها فقفوا ثابتين متوكلين على من بيده ملكوت السماوات والأرض الذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فإنها كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم واعلموا أنه لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمؤمنين منها متنفسا نبدأ بذكر الله الواحد المعبد نصر على الدين ولا خاب من عز صفات حكيمة ولا خاب من عز صفات حكيمة يحشد على الرق جنود احرق عدو الله نفوس سليما احرق عدو الله نفوس سليما يجمع اله الكفر رايات 80 تبت بد الدين جهل الايمان لكنه فرق قهر رجالين غيورين داي ترجير ضر الرحمن وجناه نعيما ما تلتفت الأقوال بعض الرديين اللي حياة دوم هرجون ميما بذن الولي ربي لفنا ملبين فضل عد والله بيدنا سكاكين ندبح جسدكم مثل جسدكم مثل نعشق الدم سير العالم منصوب احزعيما وسير العالم منصوب احزعيما يا الله يا عالم نوايا الخابثين تفتح علينا مصر رزق غنيما وختمها صلاة را